أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وطارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معاه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 عثت بربّي وربّكم إني عثت بربّي وربّكم من كل متكبّر لا يؤمن باليوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانا يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أيه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 إن الله لا يغذى من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إنجانا فمن ينصرنا من بأس الله إنجانا قال فرعون ما أريكم إل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 وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ أَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّونَ مُدْبِرِينَ يَوْمَ تُولَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ وما إيه يضلل الله وما إيه يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك من جاء كم بين حتى إذا هلك قلتم لي يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من ومسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتوم كبر مقتنع الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا ها ما نبني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإنه أظن كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تبا اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبل جبل جبل دوت ملامح